يوم يدعى إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin hism mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana 'azabi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 يَذْكُرُونَ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر Inna arzelna, dlajim, sojie, ħataw, wachidatam, fekenu, kahaxi, millimu, talir. Wala, kadijessarunalku, ena lizikri, fahal, mim, uddekir. Kazabet, kowum, ulotrim, bim, użur.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 مُذَكِّر وَلَقَدْ جَاءَ لِفِرْعَوْنَ آل النُّذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِر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 والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا إِلَّا وَاحِدَةٌ كلمح بالبصر ولقد أَهْلَكْنَا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر